وعد الله لا يخلف اللَّهُ وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم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 خم رسُلُغُم بِبَييناتِ فَمَا كانََ اللهَّهُ لَظُلِمَهُم وَلَ كَوا أَ فُسَغم يَظُمونثَُّ كََ عَاقِبَةَ الذيينَ أَسَُّ آ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 إِ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمَةَ فَكَّرون وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَررضِ وَخْتِلَافُ لسِنَاتِكُمْ وَأَلوَانِكُمْ إِ فِي ذَالِكَ لَ آيَاتِ وَمِنْ آيَاتِهِ مَ نَمُكُمْ بِالَّْلِ وََّهَارِ وَبَتِ غَاءُكُمْ مِ فَضُلِ إَِّ فِي ذَلِِكَ لَ آيَاتِ لِقَوْمثمَعون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 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ بَرَأَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقَنَٰكُم ۖ وَنَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَوَاءً بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن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 دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون